وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دون وكيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَ الْعُلُوَّ وَلَتَعْلُنَ الْعُلُوَّ الْكَبِيرَةَ فَإِذَا جَاءَ أَوَّلَهُمَا بَعْثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا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 وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهْنَمَ لِالكَافِرِينَ حَصِيرَةً إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذوما ثم جعلنا له جهنم يصلها مذوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك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 والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أفرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء النفر واستفزذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بقينك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَمِنْكُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبًا مِنَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا تُمِلًّا لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِثَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُتي كتابه بيمينه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ افْتَرَيْتَ عَلَيْنَا إِذًا شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّذَاقَنَّكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَنفَعُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 من قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدج به نافلة لك عسائي بعثك ربك عسائي بعثك ربك مقاما مشهودا وقل رب يدخلني مدخل صديق وأخرجني مخرج صديق وجعل لي وجعل لي ملك سل قان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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعم على الإنسان أعرض ولام يانبه، وإذا مسه الشر كان يؤساه. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا.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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لئم سكتم إذا خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا